أَهْمَرَّ بِالْعَالَمِينَ وَمَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ كل السائل والمحروم، وفي الأرض آيات للمقين، وفي الأرض آيات للمقين، وفي. فسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء إلزقكم وما توعدون. فو رب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيث إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم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 وبشوه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صوت فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم.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 لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وجدنا فيها غير ذيتم من المسلمين، وتركنا فيها آية، وتركنا فيها آية للذين خافون العذاب الأليم، وفي موسى. ورسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 القاسيين والسماء أبنينا هذه أيديون وإن لم يسعون والأرض فرشناها فنعمل ما ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكرون فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا مع الله إلها آخر. إني كذلك ما أت الذين من قبلي من الرسل إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواطوه بل هم قوم طاغون فتول عن فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن